فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا لا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويولس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا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 فاما الذين امنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فسيدخلهم فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه فسييدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك